هذا حرية النبي صلى الله عليه وسلم ولغاته وشرحه للوافي. بسم الله الرحمن الرحيم فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكران حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكمان وأزمان رسول اسمه أحمد نبي قدره أنجد خليل خلقه أسعد من الخلاق برهان قريشي بشير هاشمي أبطحي بل أبر الناس ذو لخيل الرسل ختمان هو الصدر المعلاساته بالحية العليا تلأنا وجهه كالشمس نورا فيه تدمير مليح أزهر اللون مناح التهرغ المان أزج أدعج العينين كهل أشكن أكحن ظني عنفوه أقنى ظني عنفوه أقنى الأنفذ الأهدى بأجفان بسيم أفلج الأسنان قد ضاءت فناياه وفي الأقوال والطحك يراك النور أسنان أسيل الخط تام القتلين والتعاني اليد ولين الكف هل تدري من الديباج ليان وذو خلق عظيم طيب الأخلاق ما مدحن ينيق بذاته العانين بالمتاح حسان فنرجو الله أن يجزيه خير الجزاء عنا على الأصحاب والآن من الرحمن رضوان فيا رب الوراء إنا عبيد جذبنا وارحم معاصينا كثير لا لها عد وحسبان فهذا العبد ملهوف بفرد ذنب موصوف قليل الجرم والجرم كثير منك إحسان رجائي منك غفران لذنب الناظ الواني والأسلاف والأخلاف ممن فيه إيمان